الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله على اله واصحابه ومواله هذا هو المجلس الثاني في كتاب الموطا لابن مالك ابن انس رحمه الله ونستمع ان شاء الله في الاعتراض <تصفيق> القارئ للأحاديث الحمد لله والسلام على رضو الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد يقول الإمام الله الرحيم والله وقباره وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصول الله على السيدنا وعلى للمظامه قدام مقود الصلاة قدام مقود الصلاة أفرأ الحديث الثاني الحديث لنه حتى اذا كان من الوقت صلى الصبح حين ضرع الهجم. ثم صلى صبح من الهجم بعد الاسر. ثم قال اين السائل الوقت الصلاة? قال ها يا رسول الله. فقال ما بين هذين وقت. هذا خديد قال قال عرود ولقد حدثتني عائشة عائشة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت الصديق أفضل أو أفقر نساء العالمين وهل هي أفضل نساء العالمين أو أو خديجة اختلف العلماء فمنهم من فضل خديجة من تقويل الأسد زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أولى زوجاته وأم أبنائه صلى الله عليه وسلم فمنهم من فضل خديجة ومنهم من فضل عائشة والصحيح أن عائشة أفضل من جهة تبليغ العلم ونشر العلم وهي حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم تحفظه نساء النبي صلى الله عليه وسلم لكن باعتبار بدايات الإسلام وما وقع من القطور وما وقع من الشد على نبينا صلى الله عليه وسلم فإن خديجة أفضل باعتبار البدايات لأنها واسك بمالها ونفسها وأعانته صلى الله عليه وسلم وخففت عليه كثير من المشاق والمتائب التي كان يتعرض لها من المشركين أما باعتبار النهايات فعائشة أفضل من جهة نقل العلم ونشره وتبليه هذا القول والصور خلافا لمن قال بتفضيل عائشة أو من قال بتفضيل خديجة فكلاهما امرأتان فاضلتان في الإسلام وهما زوج نبينا كلاهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وهما أحب نسائه إليه وكانت عائشة أغير من خذيب فتقول لقد أبدلك الله خيرا منه فيقول النبي صلى الله عليه والله ما أبدل الله خيرا منه واسدني بمالها ونفسها قال ولقد حدثتني عائشة زوج النبي يقال زوج النبي ويقال زوجة النبي لكن زوج أفصح من زوجة قال تعالى أمسك عليك زوجة ولم يقل زوجة وقال قسكن أنت وزوجك الجن ولا شك أن اللغة القرآن أفصح اللغة. لكن زوجة بالتاء لغة صحيحة لكن أفصح منها زوج بلا تاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر هذا الكلام هل هو مقول حروة؟ أو هو مقول من الشهاد ظن بعض العلماء أن هذا مقول لعروة ولذلك حكم بالتعليق لكن الحديث ليس معلم لأن مالك رحمه الله لم يرويها عن عروة مباشره انما رواه علي بن شهاب عن ارو ان رسول الله صلى كان يصلي العصر العصر سميت العصر لانها تعتصر وتؤخر هكذا ذكر جماعه من ائمه اللغه كالكسائي وغيره. قال كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل ان تظهر هذا في دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بصلاة العصر ويصليها في أول الوقت. ولا شك أن أداء الصلاة في أول الوقت أفضل من في وسط الوقت وفي آخر الوقت لأن أول الوقت رضوان الله والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل الوقت الأول أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة في أول وقت ثم قال رحمه الله وحدثني يحيا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 عن وقت الصلاة قال ها أنا ذي رسول الله فقال ما بين هذين وقت هذا الحديث كما أخرجه الإمام مالك رحمه الله وكذلك أخرجه الإمام النسائي رحمه الله كتاب الأذان باب وقت أذان الصفر قوله حدثني يحيى عن هذا عبيد الله بي يحيى القائل حدثني يحيى هو عبيد الله بي يحيى ابن يحيى الليف يروي عن أبيه عن عن زيد بن أسلم العدوي مولى عمر ابن الفطاب رضي الله عنه هو فقير ثقة عالم لكنه كان يرسل الحديث عن عطاء بن يسار عطاء بن يسار هو الهلال أبو محمد المدني مولى ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يظهر من هذا السياق أنه مرسل وقد اتفق جميع رواة الموطة على أنه مما رسيل عطاء قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل لم تصرح الرواية باسمه لكنه صحابة وجهالة الصحابة لا تضر لأن الصحابة كلهم عدود جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح يعني متى تعدى الصلاة الصبح لكن الذي يظهر كما قال شيخنا سيد رحمه الله أنه لم يسأله عن وقت صلاة الصبح فهذا أمر مشهور لكن كأنه أراد أن يقول لهم إلى أي وقت تنتهي ومتى تنتهي ينتهي وقت صلاة الفجر يعني إلى أي وقت ينتهي وقتها. فسكت النبي فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سكت عن جوابه وكان الرديو ساء والرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاج الرديو ساء ومع ذلك سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الهلماء لماذا سكت عنه وهو سائل ولماذا لم يبين له ما سأل عنه قالوا سكت عنه وعن جوابه لأنه أراد أن يبين له وقت صلاة الصبح بالفعل والبيان بالفعل أبلغ من القوم لأن بعض الناس قد له الوقت كذا وكذا ولا يفهم عن كذا لكن بالفعل يكون البياني ايش قبل جاء في بعض الروايات انه قال له اجلس معنا اليوم وغد ضيافتك عليه تجلس معنا اليوم وغد تجلس اليوم وغد يعني لترى ماذا نصر وجاء في بعض الرواية أنه قال له انكث معنا غدا وبعدها وهذه الرواية أحسن لأن انكث معنا اليوم وغد لا يتبين له ذلك لأنه يحتاج إلى يومين أقل حتى يعرف الوقت الأول ثم يصليها الرسول في الوقت الأول ثم يصليها له في الوقت الأخير إذن الصحيح من الرواية أنه قال له انكث معنا يوم غد وبعد ثم أنت في حلم إذا أردت العلماء من هذا فوال حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأن أحيانا تأخير البيان إلى وقت الحاجة أفضل تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يدون وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جاهد وأيهما وقع في القصة الآن تأخير البيان إيش؟ إلى وقت الحاجة وليس هذا من تأخير البيان عن وقت حاجة سيحتاج إلى وقت السبع في, في يوم غد والذي بعده زيادة في البيان أما اليوم فقط مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعقل مع ذلك وقت صلاة الصفر فيحتاج له يوم غد والذي بعده لأن الرسول سيصلي يوم غد في وقتها الأول وبعد غد في وقتها الثاني وبهذا يصح أن يقال لهم ما بين هذين وقت يعني صلي في هذا الوقت وإن شيء تأخذ وإن شيء تأخذ وإن شيء تأخذ الوقت الذي انا صليت فيه في اليوم الثالث واضح طيب وفي هذا الحديث من الفوائد أن من طرق العلم السؤال ولا ينبغي المسلم أن يترك السؤال حما أشكل عليه ولو كان ظاهرا لغالب الناس ولا, يمنع ولا ينبغي أن يمنع يمنعك منه حياء أو كبه وقديما قالوا ميمان لا يتعلمان مستهيل ومستفر يقول لك معجول أسأل عاوة فيبقى على جهله بس ما يضر أن يقول الناس كذا وكذا ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن البيان بالفعل أقوى من البيان بالقرب ويستفاد أن صلاة الصبح لها وقتان وقت أول وهو التغليس ووقت ثاني وهو الإسقار وما بينهما وقت ثم قال عليه الصلاة والسلام حتى إذا كان من الناع قال الراوي وهو عطاء فسكت عنه رسول الله حتى إذا كان من الغد صلى الصبحة حين طلع الفجر ثم صلى الصبحة من الغد بعد أن أسفر اليوم الأول صلى في الغلس وهو ودود الظلمة التي اختلطت بغياء الصبح فالظلمة إذا اختلطت ببياب الصبح يقال لها غلس بتحريك الغي واللام غلس واليوم الثاني صلى بعد أن أسمر جدا حتى يبين له, وقت يبين له وقت صلاة الصبح الأول ووقت صلاة الصبح الثاني واختلف العلماء في الصبح هل الأفضل التغليس أو الإسفار فذهب جماعات من الفقهاء إلى أن الإسفار التغليس أفضل ومنهم ذهب إلى أن الإسفار أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجل والذين قالوا إن التغليس أفضل قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغلس فَتَنْصَرِفُ النساء مُتَلَفِعَاتٌ بِمُرُطِهِنَّ لا يُعْرَفْنَ من الْغَلَمَةِ يعني من لا الظلمة لَا يُعْرَفْنَ عَنِسَاءٌ عن هُنَّ أَمْرِجَاءٌ وهذا يدل على أن التغليس أفضل وحديث أسر بالفجر يدل على أن الإسفار أفضل وجمع بينه مع بعض الفقهاء فقال الأفضل أن يبدأ بالتغليس ويطيل القراءة حتى يشهر جدا فيكون باعتبار أول الصلاة فهو مغلس وباعتبار آخرية فهو مشهر فيكون حصل الفضيلتين التغليس باعتبار أول الصلاة والإشفار باعتبار آخرية لكن هذا الجمع قد يشكل عليه حديث الإمام مالك الذي سيذكره بعد قليل قال فينصرف النساء إلى بيوتهن لا يعرفن من الغلس ولو كان هذا الجمع قويا لما قال الراوي لا يعرفن من الغلس لأنه إذا طيلت القراءة وأسفر الوقت جدا فإنه سيعرف لا الرجال النساء لكن إذا الصحيح نقول الرسول كان يفعل هذا تاره ويفعل هذا ومن نقل فقد نقل الأمرين من نقل الإصفار فقد أصاب لأن الرسول كان يسر بصلاة الصبح أحياني ومن نقل أنه كان يغلس أنه كان يفعل ذلك أحياني كيف ذلك إذا رأهم اجتمعوا وعجلوا يصلي بهم في غلس وإذا رآهم تباطعوا وتأخروا لأنهم كانوا أهل زرع وضرع فإذا رآهم تعخروا أسفر به فنقل من نقل من الصحابة الإسفار ومنهم من نقل التغليس وكله من سنة رسول الله صلى الله عليه ثم قوله أين السائل عن وقت الصلاة هذا أيضا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال أين أوراه السائل وهذا أبلغ في التعليم صحيح ولا وما أجاب الرسول على السؤال من غيره أن يسأل أن الساد قال أين أوراه السائل لأنه إذا انصرف السائل وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما سأل عنه ذاك السائل لم يكن هذا مناسبا لأن السائل هو المقصود أصالة بالجواب وغيره تبع ثم هذا فيه تحفيز وتشجيع للسائل لأن العالم إذا قال أين السائل فإن السائل يدخل من السرور والغبطة وإنشراح الصدر وما يدخل يقول لك شوف الرسول عليه الصلاة وفي غامل الاهتمام بالسائل فيشجيعه على السؤال وكان عندنا اسمه الشيخ زبان اسم الشيخ الغاب الشائل وكان إذا سأل السائل سؤالا وان وكان السؤال بسيطا فانه يعظم السؤال والسائل اقول هذا سؤال عظيم ما شاء الله ما شاء الله هذا سؤال من اعظم ما يكن فيرتاح السائل رايه الله والناس يتشجعونه بالسؤال كما وقال حدثني وحملتني يحيى عامر بن عن يحيى بن زهير عن عمرو بن جابر كلمه الله الرحمن على عائله النبي صلى الله عليه وسلم ان اخبرت ان قال رب الله صلى الله عليه وسلم لي صلى وينطرم النزاع مفرفعات من وروضهم ما يغرفن من الغلس نعم وحددني عن ماله عن دين من أسلم عن أطائر من أساء وعن قدر من سعيد وعن طارق كلهم يحدثونه عن أبي حريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك رقعة من الزوطي قبل أن تطرع الشمس فقد أدرك الزوطي ومن أدرك رقعة من العصر قبل أن تغطب الشمس فقد أدرك العصر نعم آه. قال رحمه الله محدثني يحيى عم مالك عن يحيى بن سعيد من أنصاره عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت إن كان رسول الله لن يصل الصرحة فينصرق النساء متلفعات أمرضهن ما يعرفنا من الغلس يحيى بن سعيد وابن قيس من المدني روى عنه مالك وأبو حنيفة وكان إمام يقول أثبت الناس يحيى بن سعيد الأنصار مات سنة أربعين وأربعين ومئة بنت عبد الرحمن ابن سعيد بن جرارة الأنصارية المدنية تربت في حجر عائشه رضي الله عنها فاكثرت من الروايه عنها عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح إن هذه هي المخففة من الثقيلة واللام لازمة في خبرها وتسمى عند النحوين باللام الفارقة لأن إن هذه تأتي نافية وتأتي مخففة من الثقيلة ولأجل أن يفرق بين النافية والمخففة من الثقيلة فإنهم يلحقون خبرهم المخففة من الثقيلة ب... يلحقون خبرها بالله يعني يلحقون اللام بخبرها وهي اللام الفارقة بين المخففة والنافية نعم قوله قولها إن كان رسول الله لا يصل الصبح فينصرف النساء يعني من الصلاة إلى البيوت متلفعات أو متلففات متلفعات والمعنى متلففات نعم متلفعات يعنيه وهذا فيه أن النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يشهدنا الصلاة في جماعة لكن صلاة الجماعة ليست واجبة على النساء وهذا مجمع عليه لكن صلت في المسجد فلا حرج لكن الأفضل أن تصلي في بيتها فإن طلبت من زوجها أن تصلي في المسجد فلا ينبغي أن يمنعها إلا أن يخشى من ذلك فتنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله و عبد الله بن عمر كان معه ابنه بلال ابن عبد الله بن عمر فلما سمع هذا الحليث قال والله لنمنعهن وهو قال ذلك صيانة للنساء وحرصا على ألا يفتفننا او يفتن بهم فلما سمع عبد الله بن عمر ذلك منه سبه سب شديدا قال الراوي ما سمعت عبد الله عبد الله سب احد مثله وهجره شعرا لا يكلمه قال اقول لك قال رسول الله لا تمنعوا مساء إماء الله مساجد الله تقول والله ألم نعهن والله لا أكلمك أبدا فلم يكلمه شهرا كاملا تجد اليوم الأب ابن لا يصلي ولا يحجره ولا يكلمه بالصلاة ابنته لا تصلي لا يكلمها ولا يحجره ولا, ولا يضربها كل مشات علقه بعصبتها هذا حديث رواه البخاري الكلام ليس سديد لانه فيه تعطيل لشعيره الامر بالمعروف وفي قوله اي يصرف بشاء هذا دليل على أن النساء كن يلبسن الحجاب ويذهبن إلى المسجد متسترات وهذا إذا كان حالهن إلى المساجد فكيف إلى غيره إذا كن يذهبن إلى أطهر الأمكنة وأفضل الأماكن وهن متسترات فمن باب أو لا إذا ذهبنا إلى مكان آخر مع أن الغالب على نساء الصحابة كنا لا يخرجنا إلا إلى المسجد أو لقضاء حاجة أو لزيارة نعم قوله ما يعرفن من الغلس يعني لا يعرفن ما يعرفن أنساء هن أم رجال وقيل لا تغرف أعيانهن هل هذه فاطمة وزينب وعائشة أم أخريان والأول أظهر قوله من الغلس من هنا يحتمل أن تكون ابتدائية ويحتمل أن تكون تعليلية والثاني أظهر يعني كونها تعليلية والمعنى لا يعرفنا أن نساء هن, هن أم رجال من الغلس أي بسبب الغلس يعني بسبب الظلمة التي هي تكون في آخر الليل دعم المرط أكسيا يغطين بها رؤوسهن ودوهن والحجاب كان مشهور لذلك الوقت بعد نزول آية الحجاب تقول عائشة رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مرطهن فشققنا نصفين نصفاً اعتجرنا به نصفاً احتمرنا به ونصفاً اعتجرنا به ويليت نساء المسلمين يلبسن هذا الحجاب الذي فرضه الله على نساء المؤمنين قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابه بإنه ذلك أدنى أن فلا يؤذين وكان الله أفورا رحيم لأن المرأة إذا لبست الحجاب وتسترت وتحشمت فإن ذلك يكون صيانة لها من أن يؤذيها أحد لأنه يعلم أن خلفها رجل الذي ألبسها الحجاب يدفع عنها ما قد يلحقها من الأذن والناس لا يتعرضون لها بالأذن واسمع إلى قوله سبحانه ذلك أدنى أي يعرفنا يعني بالعفة والطهارة والنقاق فلا يؤذين فلا يلحقهن الأذن وكان الله أفورا رحيما فيما مضى من الحال قبل فرض الحجام يلحق All uh right. -huh. ما تكلمنا على حديث الذي روغ مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بصر, بصر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي بريرا زيد بن أسلم سبقت لنا سبقت لنا ترجمته وهو زيد بن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. و هذا الحديث يرويه عن عطاء ابن يسار وعطاء ابن يسار أيضا تقدمت ترجمته وهو عطاء ابن يسار الهلالي أبو محمد المدني مولى ميمونة بنت الحارثة الهلالية فهي أعتقته وهو واقوب سليمان ابن يسار إلا سليمان ابن يسار الهلال أفقه من أخيه وعطاه أكثر رواية منه وكلاهما من سادات التابعين وبصر بن سعيد المدني الحافظ المتوفى عام مئة ثقة ثبت روى عنه مالك وغيره من أئمة الحديث وأما الأعرق فهو أبو رحمن بن هرمز أبو حاجم المدني مولى ربيع حيل مولى بن محضوب مات سنة مئة وسبعة عشر مات بنصر للأشخندرية كل هؤلاء الثلاثة كلهم منهم يروي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبو هريرة هو عبد الرحمن وجن صاحر ابن جوس اليماني أحفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للحديث وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ويقربه وهو الذي كناه بأبي هريرة كان تروح معه وتغدو فكني به ومرة جاء بعد غيبة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يداعب وأين كنت يا أبا فقال كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك وانا على هذه الحالت فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس و دعا لهم نبي صلی اللہ علیہ وسلم وبرکه وحصل لهم ان الحفظ ما لم يكن لی رئیت حتى ان حفظ يربو على خمس حديث و جاء إلى النبي صلى الله وسلم فقال لو أمسط ردائك يا باهر الرداء ما على هذا الكثير فبسطه فقال اجمع طرفين قال جمعت طرفين فقال امسط يا أباهر, أباهر قال فبسطته قال اجمعه قال فجمعته فما, فما حفظت شيئا ثم نسيته بعد ذلك وهو نازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة جسيرة قيل في سنتان وستة أشهر قيل أربع سنين وثلاثة أشهر وهذه المدة مدة قليلة بالنسبة لإسمايل العلم لكن ببركة دعايا النبي صلى الله عليه وسلم له حصل له ذلك قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغلق الشمس فقد أدرك العصر هذا الحديث كما أنه رواب وكذلك كما أنه رواب المالك الموتى فقد رواه الإمام بخاري في كتاب مواقعات الصلاة باب من أدرك عن خجر رحل ورواه مسلم أيضا في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أدرك ركعة من الصلاة ونتكلم على ألفاظ هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة يعني من أدرك ركعة بركوعها وسجدتين من الصبح أي من وقت الصبح قبل أن تطلع الشمس لأن تطلع الشمس يحصل به قرود الوقت قال من الله سلم فقط أدرك السم يعني لو, لو صلى في الوقت ركعة تامة برقوعها وسجدتها فإنه يعتبر مدركة لصلاة في في الوقت ولو ولوصل للركعة الأخرى خارج الوقت فركعته الأولى أداء والثانية أداء أيضا وليست قضاء لأنها وقعت خارج الوقت فالأولى تجر إليها الثانية ويكون الجميع في داخل الوقت وهذا من فضل الله عز وجل وإحسان الله. وليس المعنى من أدرك ركعة من العصر من الصبر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبر بحيث أنه قد أدرك ولا يحتاج لأنية بركعته بقية لفهم لو أخذنا بظاهر الحديث فقد أدرك الصبر مع ناقر ركعة وتعتبر له صلاة الصبر ليس هذا مرادة وإن كان الظاهر يدل عليه لأن هذا الظاهر ليس مرادا بإدماع العلماء ولذلك قال النووي أجمع المسلمون على أنه ليس على ظاهره إذ لو أخذنا بظاهر الحديث أنه يعتبر بإدراكه للركعة الأولى مدركا لتمام الصلاة وليس عليه أداء ما بقي من صلاة ومفهومه أنه إذا لم يدرك ركعة كاملة فقد فاتته الصم يعني بقي من الوقت يعني بقي من وقت طلوع الشمس مقدار ما يقرأ فيه ويركع ويرفع فهذا لا يعتبر مدركا بالصلاة لأن الوقت الذي بقي لم يفي بركعة كاملة إنما وقف بركعة ناقصة ونضرب على ذلك مثال إنسان تباطأ وتساهل حتى بقي طلوع الشمس من دقيقتين فلما قرأ وركع ثم رفع انبلجت الشرف هذا فاتت صلاة الصور وصار الصلاته أضاءا صار الصلاته أضاءا وليست أدا ثم قال ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر كذلك أيضا من أدى ركعة كاملة بركوعها وسجدتيها قبل أن تغرب الشمس وقبل أن يختفي قرصها خلف الأفق فإنه يعتبره مدركا لصلاة العصر في وقتها ولو أدى الركعة الثانية بعد قروض الشمس يستفاد من هذا الحديث مساء المسألة الأولى أن قروض وقت الصبح يكون بطلوع الشمس وكذلك خروج وقت العصر يكون بغروب أشهر وفي هذا الحديث أن من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فإنه يعتبر مدركا للصلاة فعليه أن يأتي بما بقي من الصلاة فإن قال قائل ذكرتم في الفائدة من أدرك ركعة من الصلاة والرسول إنما قال من أدرك ركعة من الصلاة ومن ادرك ركعه من العصر ولم يذكر لكم عاما انتم في جميع الصلوات فكيف نقود من هذا الاشكال قال العلماء ذكر هاتين الصلاتين لشرفهما النبي ما التزم بس من باب التنقيح والتمثيل يقوم بايش؟ بيشرف الاشياء لا؟ ولا لا نفهم كل الثروات تدخل مع هذه القصه طيب إذا أدرك مع الإمام ركعة هل يعتبر مدركا لفضل الجماعة نعم يكون مدركا لفضل الجماعة من باب أولا إذا أدرك الوقت أدرك الجماعة لأنه إذا أدرك مع الإمام ركعة فأكثر يعتبر مدركا لذلك المالكية يقولوا إذا صل مع أدرك مع الإمام ركعة فأكثر فليس له أن يأم الناس بعد ذلك لأنه يقول لا صار إمام أدرك مع الإمام إيش ركعة بعد ذلك لا يقول إماما بالناس في صلاتهم اقرأ هذا القول فيه مناقشة وليس فيه زعب البقاء منهم من قال يجوز أن يصلب الناس إماما لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلب مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلبهم العشاء وقال له فإنها لك نافلة فهذا فيه دليل على جواز اهتمام المفترض بالمتنفل وعبسه ليس مع من منعه دليل يعتمد عليه. المالكية استدلوا بحديث إنما جعل الإمام ليبتم به فلا تختلف عليه وقالوا ذا اختلاف لأنه نيتك فريضة والإمام نافل ونيته تختلف عن نيتك والرسول قال فلا تختلفوا عليه ظهر ظهر عصر عصر فريضة فريضة لكن رد عليهم الإمام ابن قدام الحنبلي فقال قوله فلا تختلفوا عليه مجمل مفسع لأنه قال بعده فإذا ركع فركعوا وإذا سجد فاسجد وإذا صل جالسا فصل جلوسا أجمع فمعنى قولي لا تختلف عليه أي في حصوص هذه الأفعال وليس على سبيل الإطلاق طيب فقر فقر رحمه الله تعالى عماركي وحددني عن مالك مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن فتاق فجد إلا إِنَّ أَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي أَشْرَبَا ومن حفظها وحافظ عليها حفظ دين حفظ دينه ومن ضيّعها فهو لماتباه عضيح ثم قدر أن خرر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ضيء أحدهم مثله والعصر والشمس مرتفعة فإمراه نقية فَظَلَّ نَهَارُهُ وَغَرَبَ وَصَبَاحٌ أَوْ ثَلَاثَةٌ قَبْلَهُ فِي الشَّمْسِ إذا غر في الشمس إذا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ وَالإِشْرَاقُ إِلَى غُرُوبِ الشَّفَقِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَ فَلَا نَامَ, فلا فلا نام عَيْنُ فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَ وَالرَّيْحُ فَمَنْ وحدثني قال وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عمان مالك روى هذا الحديث عن نافع ونافع هو مولى عمر أبو عبد الله المدني قد عمر رضي الله عنه في بعد مغازيه وكان يقول لقد من الله علي بنافع هو ثقة ثبت فقيه وكان يجل وكان عمر بن عبد العزيز يجله ولذلك بعث به إلى مصر يعلمهم السنن وكان وكان نافع يخدم عبد الله بن عمر ويقول لخدمت عبد الله بن عمر ثلاثين عاما ثلاثين عام خدم ابن عمر وأخذ عنه علما جمع حتى قال العلماء إذا غوى الحديث مالك عن عن ابن عمر عن الله فلا تسأل عنه وهو أقوى الأحاديث التي اعتمدها مالك هذه السلسلة هي أقوى الروايات في صحيح المقارن وتسمى بالسلسلة الذهبية لأن رواتها أئمة أثبات مالك إمام الأئمة ونافع فقيه ثقة كبت روى عن ابن عمر وعبد الله بن عمر من كبار علماء الصحابة وحفاظ ومن مفاخره أنه روى عنه الإمام الإمامان مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما قال أن عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي الثاني القلفاء الراشدين وأفضل أصحاب النبي بعد أبي بكر وأشجع الناس في قول الحق وكان جليلا مهابة لا تخطئه العين وكان يكن بالفاروخ وكان يلقق بالفاروخ لأنه فرق الله به بين الباطن وكان في إسلامه عزا ورفعة للمسلمين وكانت خلافته نصرا ولقبه بذلك رسول الله وقيل لقبه بذلك جبريل عليه السلام كتب إلى عمال يعني العمال عن الولاة على الأمصار كانوا يطلق عليهم عمال الأمراء على الأمصار والحديث منقطع لأن نافعا لم يلقى عمر رضي الله عنه يحتمل أنه رواه عن ابن عمر لكن لم يصرح بذلك مالك في روايتي يكون هذا من الأحديث المنقطعة في المورد قال إن أهم أمركم عندي إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دين الله وبرك يقول عمر لعماله أهم أمركم عندي إن أهم أمركم عندي الصلاة فإذا أقمتم الصلاة وصل المسلمون خلفكم وحافظتم عليها فهذا أهم أمركم أهم أمركم عندي هو الصالح من حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيح قوله من حفظها وحافظ عليها ما هو الفرق بينهما حفظها بأدائها بأركانها واجباتها وشروطها يؤديها على الوجه الذي أداها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظ عليها أي في أوقاته في بيوت الله فقد حفظ دين لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ حافظ على الصلاة فقد حفظ دينه لأن الصلاة هي أهم أمور الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة للصلات وما ملكت إيمانا وقال خمس الصلوات في اليوم والليل من حافظ عليهن لم تكن له نورا يعكات له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القياء ومن لم يحافظ عليهن لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة من النار يوم القياء الحديث وقال عليه الصلاة والسلام والحديث تينا مرفوع وقيل موقوف على عبد الله بن مسعود قال من سر وان يلقى الله رجلا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهم وان الله قد شرع على النبي كسوره الهدا وان هنه من سوره الهدا الحديث ولعلنا نواصل في شرح هذا الحديث وما تبقى من في الدرس القادم ان شاء الله وصلي وسلم على محمد وله وصحبه وسلم <تصفيق> نعم ها انا طبت الله وبركاته قال بعد السلام لا السلام قبل السلام ماذا التمع والتشغل؟ ماذا اقتصد؟ ماذا ما اقتصد؟ بالنسبة للودائق الاستثمارية التي يودعها كثير من الناس في البنوك يترك وديعه وتجيها له بفوائد هذه الوديعة المصرفيه ضاء الاضاعه في البنك ويشغلونها ويحصل له منها ارباع ما حكم هذه الوديعة نقول هذه الوديعة هي من باب الاقراض بفائده ولا تجس ووهو بهذا خرجت جميع المجامع الفقهية أنها من باب الإقراض بفائدة وليست من باب المضاربة وإطلاق الوديع عليها غير صحيح لأن الوديع يتصرف فيها الوديع لا يتصرف فيها شرح وهؤلاء يتصرفون في الوداة ثانيا المودع ليس بضامن وهؤلاء يضمنون حتى لو اخترق البنك فإن مالكة مضموح فهي تخالف الوديعة في وجوه شتى ولذلك قياس تسميتها وديعة تسمية للشيد غير اسمه وهذا موجود كما أخبر به الرسول في آخر الزمان قال يشربونها الخمر تسمونها بغير اسمها مشروبات روحية كذا كذا وهي الخمر لكن هذه المشروبات الروحية دي تعمية على البسطاء أظن هذا السؤال الأول والسؤال الثاني ما واضح؟ فضيلة الشيط السلام عليكم ورحمة الله وعليكم إذا كان عندي مبلغ من الماء وضعته في بنك والبنك قايمة تشغيل هذا المال وقسم الرئيس بيننا هذه المسألة هي نفس المسألة المسؤولة إذا كان وديعا مضاربة بشروط الجائزة يقول السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم المواهد في مناسبة الزواج وفي المقابل قبل الدفن أو بعد الدفن إذا كان في مناسبة موجودة في مناسبة الزواج وذكر الناس بما يجب عليهم لا سيما في أصل الدين وهو الله وبيان المعتقد الصحيح فإن الناس يعتراهم في عقائدهم من المخالفات الشرائية ما جرى عليهم فوقعوا في كثير من أنواع الشرك التي نهى الله عنها في كتابه بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعلق الناس بالأولياء الصالحين ودعوهم من دون الله واستغاثوا بهم ونزروا لهم وعصروا الحدود على عتاب قبورهم وبنوا قبورهم وزينوها وأسرفوا في ذلك وأنفقوا الأموال الطائلة ودعاهم أشؤم ذلك إلى عبادة هذه القبور والطواف حولها والاستغاسة لأصحابها فعظمت بذلك البلية واشتدت بذلك الرزية ووقع الخطب الأكبر والشرك الأكبر على الدعاة أن يستغلوا مثل هذه المناسبات لدعوة الناس إلى دين الله الذي هو عبادة الله وترك ما سواه وأما الموعرة في المقبرة بعد الدفن أو قبل الدفن فلا حرج على في ذلك لكن لا تتخذ ولا تتخذ باستمرار حتى يظن العام أنها يعني سنة أنها من الأمر الواجب أحياناً لا بس لكن باستمرار لا هذا أولي الله التوفير وصلى الله